<تصفيق> لي برجواك يا مولاي علقاً حب بابك واشف فيك يا يا لي يا مولاي بابك فيك يا رب وانت يا ربنا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد أقدر بما في الضياء والخفيان، والعصينا والعصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكيان، بل لك جود، بل لك جود. هن يغفر ذنبنا والخطايا والعصينا وسرنا في الطريق العكية فلنلك جود يغفر ذا البناء تحت بابك, تحت بابك تحت بابك وكل منك يبغى حتيا يالله اسلب بنا نهجى الطريق السويا يلا اسلب واصل بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسادة العلويين يا مجيب استجب يا مجيب استجب.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 واصلح ربنا واصلح ربنا واصلح ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا واصلح يا ربنا وقف لنا ربنا شر الهوى والدنيا وين دعيت وين واندعيت واندعيت اهلي ودك للعطايا السنيين واندعيت واندعيت ينهرنا مثلهم في كفلهم في كفلهم في كنفهم ومعهم في الجنان العليا ام في كنفهم ومعهم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البريه عند طه النبي المختار خير البريه عند طهر النبي المختار النبي المختار خير النبي النبي المختار خير البيام بختنا بالنبي اه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيان ليتعكر تجي في الحال في الحال منهبتيا من وندعينا وندعينا للبلوى يزيل البليا ولصلوا ولصلوا ولصلوا عليه إنه inna la la la